كل أوامره نهدينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره نهدينا ونلذنا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر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 كل أبوابه نادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أبوابه نادينا للخير كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك هوا أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من امال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس والإسلام كل كل ديننا تهدينا للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر رحيم وحليم كل للخير ينهانا كل طريق نحو الشري. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل وابره دينا ودنيا للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر